بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة عن بنت قابلتني في العشرة الأواخر من رمضان احنا كنا العشرة الأواخر من رمضان انا بصلي كده في مكان وبعد الصلاة يعني بنقف مع الناس ونتكلم مع الناس وندعي جات لي بنت البنت دي بتحكي لي مشكلة بينها وبين خطبها وبتاخد رأيي فيها هي قالت لي ايه هي قالت لي ان خطبها ده هي بتحبه جدا جدا جدا وهو بيحبها جدا جدا جدا هما التفاهم بينهم عالي جدا هو ناجح وهي فرحانة ان الصفات الرائعة دي كلها مكتملة هو اخلاقيا في حاجات كتيرة كويس قوي قوي قوي فكله عشر على عشر وهما ماشيين في اجراءات الجواز وكله تمام والعلتين ممتازين يعني كل حاجة كل حاجة بالورا والألم عشر على عشر بس في مشكلة واحدة إيه هي؟ الشاب دون ما بيحبش يزور أهلها يعني ما بيحبش يزور أهلها يعني ما بيحبش يروح لهم البيت ولا عايز يقابلهم ليه كده هي بتقول لي ان هو بيقول لها خلي بالك بقى هو انا حجوزهم هم ولا حجوزك انتي انا حجوزك انتي ابوك و امك ليه اجيلهم وليه كل يوم والتاني ولا كل يوم والتاني ولا كتير ولا قليل حتى هي تليفونات تسلم عليهم لكن انا هتجوزك انت وأنا ما بحبش المجاملات العائليه اللي بتحسسني بالتقليديه وان انا كده راسم نفسي انا راجل حر طليق بتعمل بشكل بسيط وهادئ ليه بقى مجاملات عائليه واجي واقعد في الصالون واهلا يا ان انا مش بتاع الحاجات دي انا انت انت وبس البنت بتقول لي اعمل ايه قلها بنتي هي هو مش واحد بيتجوز واحده لا مش صحيح دي عيله بتتجوز عيله الجواز كده يا جماعه الجواز عيله بتتجوز عيله مش واحد بيتجوز واحدة الجواز مش معناه إن أنا وهي ومناش دعوة بالباقي يا عم ده هو هدف الجواز اصلا تقارب المجتمع بينه وبين بعض ده ربنا لما اتلم على الجواز قال وجعل بينكم نسبا وصهرا يعني خلى بينكم علاقات أسرية وأرحام وتواصل مين قال إن واحد بيتجوز واحدة ده مفهوم ده يدل إن هو مش فاهم يا جماعة دي عيلة بتتجوز عيلة ولازم العيلتين يكونوا مطردين ومبسوطين لأن ده بناء شراكة مش بين واحد لوحدة بس ده بين عيلتين كبار حيفضل النسب والصهر بينهم كبير أنا عايز أقول للشباب وإنت بتخطب وإنت بتتجوز اعرف ان أكتر حاجة تكرم جيها البنت إنك تكرم أهلها وأكتر حاجة تسيء فيها للبنت انك تسيء لأهلها أكتر شيء يؤلم البنت وهي بتتجوز ان حد يتريع على بوهمها أكتر شيء يقلم البنت أو يؤلم الشاب حتى كمان مش بس البنت إنك شعور بعدم الاحترام أو التقدير او حتى الاهتمام بأهلها النبي بيقول خيركم خيركم لأهله تعرفين أكتر حاجة تكرم بيها مراتك إيه إنك تزور أمها وابوها إنك تسأل على أمها وابوها إنك انك إنك تبتسم في وجوههم هتقول لي بس أحيان بتبقى تقيل على قلبي وإيه يعني ممكن تبقى تقيلة على على فكرة مش عيب انها تبقى تقيلة على قلبك لان مختلفين عني لكن الرجولة وصدق المسئولية بقى ده حيتحمل المسئولية بعد الجواز انا اخشى انه ما يعرفش يتحمل المسئولية انا قلت لها لا يا اما يحترم اهلك ويقدر النقطة دي يا اما ما ينفعكيش لانه اذا عمل كده مع اهلك بكرة حيعمل كده معك صدقون يا جماعة بسمة الامل بتترسم على الوجوه ساعة ما نتحمل المسئولية كاملة ونحترم الآخرين خاصة في الجواز شكرا والسلام عليكم ورحمة الله